فالزاريات <تضحي> ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات مسرا فالمقسنات أمرا إنما سعادون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يُفْتَأُ عَنْهُمُ الْمَلْبَسُ قُتِنَ الْخَرَاقُونَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي الدَّارِ رَتِيلُ فَسَيَخَالُونَ أَيَّامَ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ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 وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفْلَاتٌ بِالصِّرُونَ وَفِي السَّمَاوَاتِ الْبُكُومُ وَلَا تُؤَدُونَ فَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ لَحْقٌ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ هل أتاك حديث ضي في إبرام المسرمين إذ قنوا عليه فظلوا سلاما قال سلاموا قوم كونوا فاضى إلى منه فجاب بعجل سمين فقربه إليه قال لا تقلون فأوجت منهم سيفة قالوا لا تخف وبشروه بظلام عليم فأقبلت امرأته في صرات ففكت وجمها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وترفنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثه وقال تاحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في وهو وفي عاد إذ عليهم الريح العقيم ما تذروا من شيء أثت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود ابتين لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامهم وما كانوا منتصرين وقوما محي من قبل إنهم كانوا قوما فاتفين والسماء بلنا ما بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينَ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِي رُوحِ اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ نُبِيٌّ وَلَا تَجَاعَلُوا مَعَ اللَّهِ لَا هُنَاءً أَخْرَجُ إِنِّي لَكُم منه مبين. كَذَلِكَ مَا الذين من قبلهم من إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواقوا به بل هم ضروا ضعون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 يَجِنُّونَ صَعِيبًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ